Bismillahirrahmanirrahim. اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وهم يلعبون. لا هي قلوبهم، وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟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 فَلَمَّا أَحَسُّ بِسُوءِ بَأْسِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ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 155 avez ingin dari elu dan doang لَا يَسْتَكْبِرُونَ meng Syria time لا men spell 177 warahsial dan hanya statáb 188 dan tidak nereka 199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 وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمٍ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُونَ وأن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون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 قُلْ إِنَّ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونْ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 أَم لَهُمْ آلِهَةٌ تمنعهم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ عَنَا يُصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ A fala yarun an nati al arzana qusha min atrafha afahum al ghalibun. Qul inna awazirku bil wahi walla yasmau s mu ddu'aa idha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 قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فقرهن وأنا على ذلك من الشاهدين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 Qalau, sami'na feta'n yazkuruhum, yuqalu lahu ibrahim Qalau, fa'atoo bihi ala a'ayunin nasi, l'alhahum yashhaduun Qalau, anta f'a'alta hatha bi'alihetina ya ibrahim ya ibrahim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 Uffil kum walma ta'abdun min doni Allah, afalatagilun. Kaulu harquuhu ansuruh alihat kum in kuntum fa'alin. Kurlna ya na rukuni bar dan w وأقعدوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ نافِلَهُ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 Walutan ateenahukmau, ilmuu, dan jinahu min alqarieh alatikahat ta'amlu alkhawaf. Innuhukahat ta'amlu alkhawaf. Innuhukahat ta'amlu alkhawaf. Innuhukahat ta'amlu alkhawaf. Innuhukahat ta'amlu alkhawaf.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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين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 والتي أحسنت فرجها ثنا فخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمت واحدة وأنا ربكم فاعبدون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 وإنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون